Yeah. And we ذلك في موضعين من كده لا يكونان من الصاغرين ولا تسفع كل حقب آخر الفعل المضارع نون الっき يعني كان صوت كدهو بعد, بعد فاء نون ولكن في رسم المصحف كتي كده ده على ان لابونان كتبت ا وأن لها الحرف مروع ده باعتبار خط المصحف فده جمعة مش ترميلة لنسبعان و لابونان دينون توقيت خفيفة ولكن غزمت في خط المصحفة ورحبت بالترميل توقيت خفيفة ورحبت بلاك بالترميل مثال بترميلة لجي من ده مش تلبي. Dzięki temu, że w tej w tym momencie, że w tym momencie, w którym nie ma w tym momencie, w którym w في التلاوة والهوة ركن من ده بالنسبة للأوتلال يبقى ده قلب اليوم الساكنه وتم ثلاث أشياء ميم مثلا ميم وبعدنا نخفي الميم عند ميم من الغبنة بقى القبولة دي أكان حاجة ثلاث ميمة ميم ميم كان اليوم في النظام ده بالنسبة للهي للاولاد نجمع موضوع الإقلاب ذلك والثالث الإقلاب عند البائي ميم من مع الإخلاب ممكن من, الـ من, الـ من, الـ من البيت تعرف وممكن من البيت تؤدي اداء صحيح يبقى البيت ده مختصت إلى البيت واحد وشرحه قامل من أحكام كون السبيلين ومتبه والدارة عند الفرض من الغروف يواجه كل الفرض الحب الرابع هو الاخفاء نسي كلام يكون ضغط شويه ويعرف لكنهم يجي احيانا عرفوا الاخفاء الرابعون الاخفاء المجنون الاخفاء معنا في اللغه السادسه لذا ضد حاله الكفاء اذا استلطع عن الاعين او عن الاشباع بين الاظهار والاذغام ويكون الحرف اللي بعدها عالي من التشديد مع بطاء الغنه في ذلك النون الساكنه, الساكنة او التنوين الكلام كده يعني كلام طيب بين من التشديد مع الاخفاء النظر اشر لها في بادئ الوقت الرابع الاخفاء عند الفاضي من الحروف واجب للفاضي واجب ان يكون خطيئه الحروف التي افعلها بعد حكم الاخبار والادغاء والاقلاب ويعرف على بعد هذه الثلاثه بالنون بحاله جيد لان ارقامنا هنا اس سيكون ولا اظن هنا ان يعني بين بين الاظهار والاخفاء ان سيكون وهو في حاجه مهمه جدا في مين. شوف انا دخل على الفاق تعب احنا انا اطلق لا ايه ده الجلم لان الغنة تتجع ما بعدها الغنة تتجع ما بعدها بتهيأ الفم بيتهيأ بلط الحرف ده اللي جاي شوف مير احتاج لو بات الفم احتاج يا اختاسم عليه مخرج الفاق كنت انت بتعلم يا رفاق مير توقلي شوف مير توقلي Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. ال to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są to samochody. Są اذا كان ما طبعها مرطط وطقت وإذا كان ما أصدها بالطفل المخيمة تبقى وتتبع ما قبلها الالف والعكس للغاية فيه وتتبع الالف ما قبلها والعكس للغاية فيه تبقى ما يبقى حروف حروف ممكن عند قوله من الحروف خلاص قالت الحروف الباقي ولكن رعاة البيت لطالب العدل المتالي نظام الحروف المتبطية في بيتها قالت في خمسة بعد في هذا البيت قضى المتالي شوف يعني رعاة دايما يعني واحدة واحدة انا بعده دوره العملي للرحله يعني بعض الاخوه عندهم فكره عن التنسقه ان يستعدوا لنا في طرح بعد اصابه حديث عادي يكون لسه عادي على بسرعه عادي على دلوقتي كل حاجه وده اكبر هيحدث تعدي جدا وخليكم النهارده الاخر ده الاخوه يبقى اللي ده. وعنده ما الله يعلم كل حاجه فيه تدرّد في الشيخ في خمسة دي بعد عشرة قرمزوة في دين هذا البيت اقضت ثم دكرة بيتة احتوي على الكثير من الوصايا ومعنى خدمية والمدنة والبادة شوك واحد ضمن ده ودفتت اقبال مختصر المدنة اقبال مختصر صد ده, ده, ده. اي صد ثلاثات و يعني وثني عليه بكثرات حصل شخص قدسا اشار للشخص اللي وثني الحرف الاول في كل كلمه بنشيل الحرف المتوافق في الحروف بص كده البيت هتلاقي الحروف المتطابقه الصاد بصفر والذال ياء والثاء ثاء والكاف كاف والجيم جاده الجيم في شرط قاف وق صا س سي في, في, شخص في إلى اخر الكلمه اول حرف ثاني حرف من حروف الان الاخفاء وبعدين جهاد بيقول للطالب العيد بيقول ايه كمجدل دون طيبه يعني يا اما لا يا اما العلم ان يكون طيب النفس يا اما الله الله اجعله طيباً زيد في طوقا يأما اما رجل هذا شخص بالطوق يا اما جاله له ضع ظالما لا يحق شانه ولا تخاف يجيب البيت مع دلالاته على شيء دل على بعض من معاناته هناك أمور يجب يعني موضوع عدد ال ااا الامر الاول بعض كده هو بيتقال مين كو يجيب مين كومبليمنت ايه مين يا بين مين ومين مين مين اضافه مين كوم شوف مين قبل هذا الاخفاء تان صو كل من طيبات من طيبات ما رزقناه أشهد ما يكون الاخفاء عند ثلاثة الأحباب يقطع الدام الدام يقطع الدام الدام هاخد واحد يعني أشهد الاخفاء يعني الاخفاء أنا ما أخلي الحافظ على صبره بقى يذهب ا قرب ضغ يبقى اقرب لداك لتقاء ونلاحظ ان الطاء والتاء قريبين من النون الساكنه والتنوين يبقى ده الحكم الايه؟ حكم بس لا حكمهم بالدان. حكمهم بالدخفة. لما ما اوي من مخرج عشان ادغم ولا بعده عشان تظهر خليناه في اعلى مراتب الاخفاء يبقى اعلى مراتب عند ت ان ت خادم ويكون الاخفاء اقل ما يكون عند الكاف والقاف ان كان هذا ما شوف ان كان أن كان زي ما يكون حاضر زي ما يكون أقلنا يكون توريد أقل من من الطاف، هكذا الطاف والكيس اللي يكون في يوم ال ال من مخرج مرووف الإضاءة غير الخاض بعد الغير الخاض قطعنا بعد الحل في غزات الطاف والكيس يبقى حسن الأطفال لكم لكم مرحلة يعني, يعني بعد الترمسلوب هي حالة متوسطة بين بين القوي و بين القوي على ما أن سيكون مثلا من فوقه من فوره من فوره يقديم حلاك متوسطه نحن نبهنا هنا تبديل حروف الاخفاء لا هي قروة من الاتضغاب عشان غير ولا هي بعد نكون قوى عشان أفضل فهذا ما فيها ذلك يبدأ خطوه تلت بنبتدي دلوقتي في قاعده علشان نرى تطبيق التطبيق عن مكان مخرج النون في الاخفاء الاخفاء بنبعد بنبعد اللسان عن مخرج النون بقربه من طرف الاسف مع فوق التنامي العليا اما في المنون عن باء اللسان بيته مكانه تحت عشان بعض في بعض الكتب مكتوب أن الإخفاء لا عمل لللسان ده وقع بقى في الكلام ده تخطيط في, في الكلام ده أن الإخفاء في عمل لجسان لما تبعدوا عن مخرج النون يبقى, يبقى حركت ولمحركت عمل هو من لجسان. يبقى لا ينفعش أقول أن الإخفاء ده عملاً في الإله في عمل ان أنا ببعد لجسان وأقرب من قدر بقدر ما يكون هنطق جزء من النون زي مثلا منكم هقرب نون أو كده الضار هقرب نون من مخرج الكامل يبقى ايه؟ ده آه ده آه هنا أقل لمراتب الإخفاء وبعد أول إعتادتهم انت أو أأنت أأنتم أشد خضر مثلا فيما انت من إكراجين انت غير سيقوم سيكون أقرب شويه عند الكاب غير اكتر أقرب منكم في الحسن أن أنا أمطأ إنهم منكم أن سيكون انت واضح؟, واضح يا جماعة. di in ما في الأحسن ما أخذناه، وبعدين بنبدأ بالأقل هو يعني عايز يفتح منين بنبتدي من من الناس في يوم من على ان مش موجودة معكش. يعني بقى في الوقت ما ممكن مدلاش بدأ. نجاوب سريعًا على بعض الأسئلة وإن شاء الله عنا كاملة من والتنوين كل الأحكام بيننا. حاجة أن نطبع على صورة كبيرة؟ يعني مرة قادمة إن شاء الله عن منها. يعني من العمل من يعني أتقن حتى من ان شاء الله ان نشوف الأخذ يقول الأخطار في الفاتحه التي طبت الصلاة ده أول عايزين نعلم هل هذه في يعني بحث الصلاة وبعدين نشوفها زي الأخطار. يعني الاصل اللي كان على الواعي غالبا مش هيقولوا الخبر يعني مثلا مش هيقولوا الذين انعمتوا عليه يعني يعني مثلا مثلا هذه الاخطاء طبعا اخطاء جميله بس هو انك توطي الصلاه لا اللي طبعا احنا ولنا التجويد طرقات وصراع طال تانية هيدينا صراع المستقبل يقولك المستقبل طبيب بالخطر المستقبل وكده دي كده ناخد الأول قال الحب لله أخدت الحمزة في بداية سورة يتفقح حميم وقيد بعد الناس لو كانت عبادة مش مركزوا حب لله يبدأ إلا ما فتونا تحفظ ويجيب حمزة خفيفة ما تحفظت للحمزة وأكد عليها يومي الجزريكا حمزي الحمد الحمز الرحمن الوحيد أخذت الآلو والله تمام مالك يوم الدين كسرت الكاف عند مالك يوم الدين وبعض تخبر الأيثم جدا فيشبع الكسرة ويبي يقول مالك يوم الدين خطر لا تشبع الكسرة ولا تسجل الكاف مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد فرض بعض تخبر وحظة هذا جديد يشبع حركة الدكاف إياك نعبد وإياك نستعيد من تلك يودي بولا؟ ده سمعت دقائق يا نهرمان ياك نعبده و هيك نسعيد نعبده و هيك الصراط إدنا على تفقيق الطاق إدنا الصراط المستقيم المستقيم بعد ما يقولك ده تضع أحيان فلاك وطن مداشرة المستقيم قال درجات التفقيق في الطاق المستقيم أنا حاجة بسمعه مشاهد مصطفى السماعي يعني إن شاء الله في كل الحالات. ففي كل الحالات في كل الحالات ايه اللي هي اقل حركه لل أقل درجة درجة درجة درجة درجة في كل الحالات المكسوره وخاصه المكسور بعده جاء في المستقيم كده خلاص بتطبيق السي برضو الوسط طبعا ده مستقيم قد قالت ان س صراطه الذين ان عنت خطا ان عنت عن تحرص على اظهار تحكم اظهار وقوع العين بعد ذلك وقوع العين بعد ذلك ساكنه اظهار وتحرص ان ما تطغضش انا عنت غلط شو ما لك بقول لك صح بقول لك صح انا عنت انا عنت كده خطا صراطه الذين ان عن تعري ها عن تعري يطلع منون بعد تسكين غير małubie zły, gayı, bęsie bieje, że małubie się na chwilę robi, czyli gayı małubie وير الم الم ست عادات مقرر في, ناس في, ناس في, ناس في, ناس في ولا الط دي طب التلات ولد و في ست عادات عليه ناس في <صكت> وعليه هب هي.. ولا.. ونفع عليها ان شاء الله على احيان المنسى شيخنا لاسوحان ولا الضالين لازم تمدي ستة احرقات ها؟ ولا اه مدلين لازم ستة احرقات وذا ما توصيل في يعني مش عزيزي بقاء عن النفة إذا ارصابت توصيل في بالقص فعلا احشان طبعا بس اللي العلم البيت ولوهو في الغرام اللي هو باب الوقت والإبتداء في طرع من أصعب ومن أهل حتى أفراد الوفاق بعض العلمات بالتصليف كتاب الوقت والإبتداء المناظ من, من هنا في نوقت الابتداء كثير أفرد هذا الباب من أبوات التجميع بالتصنيف يعني باب واحد ويسته التصليف لأرميات ايه سواء تفضل شيء موضوع طويل ان شاء الله المنهج اللي هو ان شاء الله ويقول انك إذا بدا أبناء في لأن هذا يطلع في حتى يعني حتى في النوع بقى بقى بقى في في الوقت ده ولكن على الأقل يكون في الوقت في عشة ولا يكون الوقف قبيحة وإن شاء الله يبقى الموضوع